التسجيل السادس عشر استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الآخرة باء المعاد تاء البعث فاء القدر